موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل خضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مرجم البينات وأيدها غب روح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله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 ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو, هو الحي القيوم لا تأخذ غوسلة ولا نوم له ما في السماء وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا دَلَلْتِ مَا دَلَلْتِ يَشْعُرُ يَدَقُوْنَ إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَّا إلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يأود حفظهما وهو العليم العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يقرب بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد السمسك بالعروة الوثقى في صمته. والله سميع عليم